يقراها كل مؤمن قارئ وغير قارئ حتى المؤمن الامي الذي ما قرأ كتابا ولا خط بقلم ولا دخل مدرسه ولا جلس في درس علم ما يعرف القراءه ولا الكتابه امي مع ذلك اذا رأى الدجال قرأ بين عينيه ك ف ر جعد الشعر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 يمر عليهم في أراضيهم في مجالسهم يمر عليهم وهم في بساتين مر على هذه الديار التي نراها لكنها أصبحت بعده خرابا يزعم المسيح الدجال أنه رب العالمين وإن ربنا ليس بأعور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 وهيبه للدين في خفه من الدين تساهلوا بصلاتهم الاقتصاد تساهلوا بالربا تساهلوا بحجاب النساء تساهلوا بالاختلاط تساهلوا بظهور امور الشرك في خفه من الدين وقله من العلم على هذه المجموعه من الناس يخرج الدجال بفتنته كله من العلم ليس عندهم علم بالعقيدة بالفقه بالتفسير بالحديث ما عندهم علم أساسا حتى بصفات الدجال فإن الناس إذا تركوا ذكر الدجال على المنابر خرج الدجال عليهم ما يتذاكر الناس الدجال اصلا وبالتالي ليس عندهم معلومات تتعلق به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 ينطلق عليه رجل من المسلمين ويأخذ الصليب ويكسره ويقول كذبت بل الله غلب ينصركم الله فلا غالب لكم بل الله غلب قال فتنطلق عصابة على هذا المسلم فيقتلونه وينطلق عصابة من المؤمنين فيقاتلونهم فيتواعدون للملحمة للقتال العظيم الذي يأتي فيه النصارى تحت ثمانين راية ربما هم ثمانين دولة أو ثمانين جيشا فيقتتلون مع المسلمين ينتصر المسلمون وبعدها يخرج الدجال قال عليه الصلاة والسلام وخروج الملحمة وقوع الملحمة فتح القسطنطينية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 وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من قبل المشرق قال إنه خارج خله ما بين الشام والعراق الأردن وسوريا لها حدود مع العراق إنه يخرج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 يلبث في الارض أربعين يوما لكن ليست كايامنا يوم طويل كسنه طوله طول سنه ثلاثمائه وخمسه وستون يوما تجعل يوما واحدا بدل ما تطلع الشمس ثم تغرب بعد اثني عشرة ساعة او ثماني ساعات فانها في هذا اليوم من ايام الدجال تطلع الشمس ثم تكون بطيئة جدا في سيرها فلا تقطع شيئا قليلا في وقت قليل كلا وانما لا تكاد تسير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 اضرب 24 ساعة في 365 قال الصحابة يا رسول الله فهذا اليوم الذي كسنه ايكفين فيه صلاة يوم واحد ما اعظمهم في اهتمامهم بصلاتهم وتعظيمهم لها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 وكأن اجسادهم قد انقلبت كلها اذانا تصغي قالوا يا رسول الله اليوم الذي ستكون ما بين مطلع الشمس الى مغربها 365 يوما سنه كامله يكفينا فيه صلاه يوم واحد يعني نصلي الظهر ثم ننتظر اربعه اشهر او خمسه اشهر ثم نصلي العصر قال عليه الصلاة والسلام لا لا أقدروا له قدرة أقدروا له قدرة بمعنى تحينوا وتوقعوا متى يكون أذان الظهر ووقت الظهر فصلوا إذا مضى وقت يسير وظننتم أنه جاء وقت الظهر الأصلي في الأيام العادية فصلوا وحسبك بالصحابة عظمة وجلالة أن قلوبهم تعلقت بصلاتي وإنها لكبيرة إلا على الخاشع إذا رأيت الرجل متعلقا بالصلاة فاعلم أن الله يحبه قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه يلبث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة هذه ثلاثة أيام طوال طيب وبقية الأربعين يا رسول الله مثل ما قال وبقية أيامه كأيامكم اليوم الأول يوم كسنة واليوم الثاني كشهر طوله واليوم الثالث يعني كأسبوع بدل ما يكون اليوم الثالث 24 يوما لا اضرب هذه الـ 24 في سبعة طيب وبقية الأيام بقي 37 يوما قال وبقية أيامه كأيامكم يعيث في الأرض يمينا وشمالا يدخل كل الأرض يمر على مدنها